ذُلُّني وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَنْ دُودًا وَبَنِي لَشُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمِيدًا فُنْ يَطْمَعُ الْنَّزِيدُ كَلَّا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهبه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر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 ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقوم للذين في قلوبهم رغد والكافرون ماذا أراد الله بِهَا ما مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جن ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كاللا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى القبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة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 لن يكذبوا بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم, فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستافره سرت من قسوره بل يريد كل أمر منهم أن يُتَاصُحَ فَمُنَشَّرَ كَلَّا بلَّا بل يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة